سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه إلهنا إلهنا يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خَيْرَ من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مَدَدْنَا أيدينا إلى سعة عفوك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 وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا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 اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واذن نعمه الامن والاستقرار في ديارنا يا ذا الجلال والاكرام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 ولا مريضاً إلا شفيته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا ضالاً إلا هديته ولا ميتاً إلا رحمته ولا شهيداً إلا تقبلته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هَيَ عَلَى كَرِ الضَّوْءِ وَلَنَا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 وعافيهم واعف عنهم وأكر نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس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 لا سقي عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار